Ashhadu an Muhammadan Rasulullah, hii a a a a a a نقيم واعتدلو استووا الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ذلك جزاء وأعداء إلا النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآيات لا وقال الذين كفروا ربنا أدين الذين أضلنا من الدين والنس نجعلهما تحت قدامنا نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم مستقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون. نحن أولياؤكم, ال... نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلم Ya Allahu Allah!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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أحسن قولا من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 وَمَا يُنَقِّرُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُنَقِّرُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ مَا يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنِّي السميع العليم الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا غرك الحمد Allah Allah, akbar. akbar. akbar. Thank you. Allahu akbar Sami'a Allahu الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام